بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عليكم السلام وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في رواية إنما يحدد الكلام ويحرم الكلام هل, عليكم هل تدل كما قيل على انه لا بد من العقد اللفظي في البيع او لا تدل قلنا نحن بدلا عن استقصاء الاحتمالات التي ذكرت فيها الجمله بالذات مستقله عن الروايه ثم وضعها ضمن الروايه حتى نرى أنه ضمن هذه الرواية أي احتمال يكون هو المتعين ابتداءا نبحث هذه الجملة ضمن الرواية ضمن روايتها ولا حاجة إلى فرض مرحلتين من البحث وقلنا أن ظاهر الرواية أنها هي من روايات الرواية مما تسمى بروايات العين وظاهر الرواية هذه أن أنه يفترض شراء شيء بسعر رخيص من قبل الوسيط ثم بيعه على شخص آخر بعد أن يتم التفاهم على الأمر منذ البدء فيبيعه على شخص آخر بسعر غالي لكنه مؤجلان وفقديان هذا المقصود فهذا إذا ثبثناه بعد ذلك سنعود إن شاء الله إلى أنه خوب هذا المعنى هل يناسب الاستدلال بالرواية على أن العقد اللفظي لا بد منه أو لا هذا المعنى يجعل الرواية أجنبية عن مسألة أن أن عقد اللفظ لا بد منه هذا بعضين نبحث إن شاء الله وكشاهد على هذا المعنى وإن كنت أنا أعتقد أنه لا حاجة إلى الشاهد المعنى واضح من الرواية كشاهد على هذا المعنى استشهدنا بباقي روايات الباب والتي هذا ظاهرها ظاهرها أنها تريد أن تفصل بين الإيجاب والاستيجاب على ذاك الإنسان الذي يريد أن يشتري هذا الشيء مؤجلان وبربح يعطيف إذا صار إيجاب واستجاب يقول هذا باطل وإذا لا ماكو يقول لا تواجب قبل أن قال واذا لا ماكو هذا الشكل لا عيب في ذلك آخر رواية أردنا أن نبحثها هذه الرواية المفصلة التي تقول صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق في الوسائل مجلد اثنان حسب طبعة آل البيت. باب ثمانية من أبواب من أبواب بالعقود أو امكان أبواب أحكام العقود من أبواب أحكام العقود الحديث الرابع عشر والأخير من الباب وهذا بما أن فيه نوعا من التواء وتعقيد فأردنا أن نبحث ونفهم مغزاه ومعنى وعن إذن نخرج من هذه الرواية هذه هي الروايات التي كنا نريد أن نستشد بها الرواية هذه سالت ابو الحسن عليه السلام عن العين وقلت ان عامه تجارنا اليوم يعضون العين. قلت لابو الحسن انه هذا صاير فشماش تجارنا يعضون العين لانهم يربحون بذلك لان ذاك الطرف الاخر راح ja, xeri. Fattigimel, anli, bribbel, bribbel. Fer sijer, haal de maxie, ocht u djerni. Fer kusso, għalij, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, ja kijk, kijk, يأتينا المساوم يجي فالواحد يساومنا يعني يعاملنا يريد المال أظن أن مقصود بيريد أظن هالشكل بس ممكن هم ممكن ان تفسير يريد المال يعني ان نفسره بمعنى يريد المتع هذا ممكن مارد أن فيها الإحتمال يريد المال يعني يريد المتع يعني هذا حال هذه الرواية حال الروايات السابقة التي قرأناها يمكن ولكن أظن أن المقصود بالمال مو المتاع يعني هدفه هذا الرجل لم يكن هو المتاع وإنما كان هدفه المال يعني النقد لا لا هذا هذا الوسيط هدفه الرجل هذا المساعي مخلِيس هذا في الرب مسكين المساعي حير في أمره ما يفكر في الرب إنما يفكر في المال إما أن المال مفسر بالمتاع فهالرواية حالها حال الروايات الماضية التي قرأتها الظاهر أن المقصود بيريد المال يعني يريد نقود يعني يأخذ منك أنت الوسيم بالسعر المؤجل حتى يروح يبيعه يبيعه بالسوق حتى يحصل على النقود تحتاج ما هذا احتمال ورح ندعم هذا الاحتمال ان شاء الله بعبارة من داخل الرواية رح نشير الى انه ما هي العبارة التي تدعم هذا المعنى على كل حال فلنفتر هكذا الى ان يتتم قراءة الى يرواه ياتينا المساوم يريد المال يريد نقد فلوس فيساومنا يقول جيب لي متاع الفلاني الثوب الفلاني او الحرير الفلاني انا اربحك امتى انطيني الان مؤجلا انطيك ربح بعد انت جي خصك يساومنا وليس عندنا متاع هذا المتاع اللي يريده ما عندي أنا يريد حرير أو يريد ثوب أو أي شيء ما عندي فيقول أربحك ده يازده يعني أنت روح اشتري جيب اشتري نقدي بيع علي فقدي ومؤجل أنا واحد من عشر أربحك ده يازده بقدر أفضل الكثير ما اشتريت أشهر ذاك المبلغ أنا أمضيك ربح وبيع علي فقدي وربحك ده يواز ده وأقول أنا ده ده ده يعني أقول أنا أريد عشرين عشر ما يكفيني ها ابقوم بل بس أن التداخل بين اللغة الفارسية واللغة العربية كان من قديم الأيام يبدو هكذا. ها؟ لا هم؟ لا ده. لا يعني. لا. لا يعني كل عشبة اشتري منك بدعش يعني عشر أنا عشر أنا عشر أنت عشر تربح أنت الوسيط أنت اللي عليك مات عشر تربح وأنا اخذ هذا فعلا بلا فلوس آخذ يعني بلا فلوس يعني مؤجر أنا أقول لا اريد عشرين ده دواس ده وزده. يعني في كل عشرة بصنع عشر بصنع عشرين فلا نزال نتراوض نفعمل بيننا أنا أقول له يا زاد لا تقول له هذا ده وزده. خد عشر عشر ونص كذا نتراوض حتى نتراوض على امر إلى أن نتفق تتم معاملة على امر فإذا فرغنا بعدما صار اتفاق قلت أي متاع اي متاع أحب إليك أن أشتري لك شو لك فيقول يوم عدنا الحرير السهل اليوم عندنا الحرير الحرير الحقيقي غالي اليوم الشكل هذا يقول قال قل يقول الحرير لانه لا يجد, لا يجد شيئا اقل وضيعة منه يبدو الحرير الحقيقي ذاك الوقت كان رخيص فيقول بعد ارخص شيء من الحرير ماكو فيقول الحرير فأذهب وقد قابلته من غير مضايعه بس مقاولة صار بناتنا مبايعا معكم البعد عاديا يتوم وقد قابلته من غير مبايعا فقال أليس إن شئت لم تعطهي وإن شاء لم يأخذ منك خب انت روح تشتري الحريق بعدين انت بالخيار سيسبيعة عادية متريد له ذاكم كذلك بالخيار إن شاء اشترى منك وإن شاء الله أليس هكذا؟ قلت بلا إيه واجبي قال فأذهب فأشتري له ذاك الحرير أروح أشتري الحرير من من عند حرير وأماكس بقدر جهدي هم ويا ذاك هم أماكس إلى أن أشتري بأقل مقدار ممكن. ثم اجيء به الى بيتي هذا الحرير اجي به الى بيتي ففابايعه اجي به يعني بالحرير او او بداك الشخص ما بيسكر اجي به يعني اجيب اجي به الحرير الى بيتي او اجي بداك الشخص الذي صار من الى بيتي فابايعه اقول له هذا الحرير يط أبيع عليك بالسعر أغلى طبعا لكن فقدي فابايعه فربما ازددت عليه القليل على المقاوله صارت مقاولتنا دهده وزده مثلا يجوز انسوي دهده وزده ونص مثلا بلي فربما ازددت عليه القليل على المقاوله وربما أعطي أعطيته على ما قولته نفس الده وزده ده أو نفس الده يواز ده. وربما تعاثرنا ما, ما نتفق كل ما نتفق نبقى نختلف فلن يكن شيء يعني أصلا ما أبي الله علي فإذا اشترى مني لم يجد أحدا أغلى من الذي اشتريته من شوفوا هذا الشاهد اللي قلت لكم يوجد شاهد في داخل الرواية يشهد على أن المقصود بالمال قال يريد المال مقصود هذا يعني نقد يريد فهذه الروايه شيئا ما تختلف عن باقي الرواية الماضية في الروايات الماضية كان يريد نفس المتاع كمتاع في الروايه لا يريد مال فإذا اشترى مني هو اشترى مني حتى يبيعه يحصل مال لم يجد أحدا أغلى من الذي اشتريته من ودالي السوق ما حد يشتريه منه بسعرين أغلى به نعم لم يجد أحدا أغلى به من الذي اشتريته من يعني أغلى بهذا الحريق يعني يشتري بسعر أغلى لم يجد أحدا ما راح أدى للسوق حتى يبيعه بأغلى ما يمكن حتى يستفيد هو يحتاج مال هذا قرين على أنه كان مقصود بالمال يعني يحتاج ناقل فيريد يبيعه بأغلى ما يمكن لا أحد يشتري منه بأغلى من نفسي صاحبي الذي أنا رحت اشتريت من الحرير ذاك يشتري لم يجد اغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منه يقول مخفف يبيع على نفس الذي أنا اشتريته منه هذا يبيعه منه في بعض النسخ يبيعه منني وهذا غلط هذا واضح أنه غلط يعني هنا أنا نفخ يقول؟ يبيعه منه يبيعه منني الظاهر أن الصحيح هو منه يبيعه مني مال مالك يقول ذاك باعتبار أنه أغلى ما أغلى سعر يعطي أغلى, أغلى سعر أفرضوا نفس السعر اللي هذا اشتاب من عنده أو أكثر ما ادري فيبيعه منه فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه هذا اتفاقا فلوس هذا أبو الحرير الأصلي هم فلوس ما عنده يجيني يأخذ من الدراهم تعتبر أنا اشتريت من عندي يطلبني دراهم يعني أنا الوسيط انا الوسيط اشتريت من عندي يطلبني دراهم يجيني في فيجيء ذلك أبو أبو الحريز الأصلي فيأخذ الدراهم فيدفعها له ياخذ مني يقول له انت اشتريت انضمي فلوس ياخذ الدراهم يروح يعطي الى ذاك الذي صاير محتاج الى عينه فيدفعها اليه وربما وربما جاء ليحيي له علي هذا ابو الحرير الاصلي اما انه ياتيني ياخذ مني دراهم دراهم لانه حق خب اشترينا عنده بالفلوس ياخذ مني دراهم ويعطيه وان واحيانا لا ما يجي اصلا ما ياخذ مني دراهم انما يحوله علي انا الوسيط انا المرابح يحوله علي يقول خب فلان انا اطلب الفلوس صدق يطلب لي لأنه ضاع علي الحرير روح أخر منه يحيله علي فقال عليه السلام لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير الإمام يقول أنت لا تقبل الحرير أنت صاحب الحرير اللي اشتريته اشتريتنا عنده نضيف لوسه بعض ما ماكو عي تقبل بالحوالي طبعا هذا يفسر هالعبارة بمعنى أن هذا طبعا لا يفسر بمعنى فقهي بمعنى أن الحوالي باطل وحوالي مباطل الحوالي هي من جملة ال... من جملة الأمور الواردة في فقهنا وإنما بمعنى نصح من قبل الإمام لهذا الشخص يعني ينصحه يقول أنت لو انك ما دفعت الدراهم الى ذاك ودفعت الى هذا بعدين ذاك انكر قاد انا ما كنت محيلة عليك مثلا اش راح تسوي تقع في مشكلة انت راح تترط في مشكلة ها على شنو قرين هذه مسل... المسلمية الفقية من المسلم فقهيا أنه هو ما بيش الحوالة وقرين و... الألفظية ماكو يعني لو كنا واللفظ أفرض نحكم ببطلان الحوالة لكن خبر هذا واضح فقياً أنه هي كشي ماكو فالظاهر أن الإمام ديان صح يقول أنت أدفع أنت ذاك داكي... اشتريت من عنده حرير يريد فلوس أنضيع حتى يوما ما لتطارق لتطارق مشكلة فيما بينكما ما كدعي تقبل الحواية ظاهرا هذا المقصود خب على كل حال هذه الرواية هم من رواياتنا يعني من نفس الروايات العينة التي كنا نستشهد بها وأنا وجدت رواية من روايات العين تعمدت عدم الاستشهاد به رغم أن ريكا هم من روايات العين لكن تعمدت عدم الاستشهاد به هو يحتمل أن, يكون أن تكون العين أصلاً فيها الرواية اللي أقولها مستعملة بمعنى آخر ويحتمل أنه لا مو مستعملة بمعنى آخر بس على كل حال أنا رجحت على ما تشهد هناك معنى للغينة غير المعنى اللي احنا قلنا احنا قلنا العينة يعني يعني أنا الوسيط أشتري من شخصا متاعا بقيمة رخيصة باعتبار أشتريه نقدي وأبيع على زيد بقيمة فقديه مرابحة هذا اللي قلنا أن هذا ظاهر أكثر الروايات أكثر الروايات العينة واضحة أن مقصود بالعين منها هذه. وهناك معنى آخر قد يذكر وهو أنه هذا اللي كانوا يسووه يعني أهلانه في قوم في النجاف كانوا يسووه وهذا لا يخلو من أشكال وهو أنه شخصان أنا وزيد أنا أحتاج فلوس يجيب لي فتزولي مثلا فالبيت فتزوليك يبيع علي ونتقاول يعني كل كل شيء بيني وبينه هو بس نتقاول منذ البدء انه يقول يقول لي ابيع عليك هذا الزولي بالف دينار بعد دينار فقدي يبقى في المتذكر وانت بعد ما اشتريتني بيع علي بمثلا مثلا 800 دينار نقدي هذا الذي يعتبر من الاحتيال من احتيال القرض الربوي هاي صيله انا اكثر منك الف دينار انا منك 800 حتى بعدين ارجع لك الف لكن هذا بما انه ربا فحللا للربا اقول هذا نجيب في السلعه بالاسب فهو هذا الدوليه مثلا يبيعها علي بألف 1000 ذمتي دمك بعدين انا أبيع عليه بثمانمية أبيع عليه بثمانمية يسبي دي فلوس هذا الذي يستشكل بيع ثباره من الحيل القرض الربوي يقولون الحيل في البيع الربوي صحيحة مشروع جائزة لكن الحيل في القرض الربوي ما مشروعها. هذا ما قد يكون هذا هو معنى العينة على كل حال الرواية تشير إلى هذا الشيء فسهل معنى العينة هذه أو معنى العينة مو هذه لكنه على كل حال في المورد أكوج شغلة الرواية هالشكل الرواية تقول Moose. Mm -hmm. نفس المجلد مجلد 18 باب خمسة من أحكام العقود مو باب إثمانية لكي رواية اللي قرأناها كانت في باب إثمانية هذه باب خمسة الحديث الرابق عن عدة من أصحابنا الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوق عن الحسين بن المنذر انا انا كاتب على حاشية الوسائل كاتب هذا الحسين بن المنذر لا دليل على وثاقته هذا انا كاتب هنا في حاشيه الوسائل فالروايه هي من ناحيه السنديه بها ضعف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ها؟ لأ ابن أبي عمر عن حفص بن السوق مولانا، وحفص بن السوق عن الحسين بن الحسين بن المنذر، ها؟ خبر هذا بحثنا هذا بحث نحن بحثين في ما مضى انه هل هذا هذا تصح ما يصح عن له تفسيره تفسير هذا اللي انتوا تقولون يعني كل من وقع يعني كل السنة بعديته ما دام ابن ابي عمر دايروي والتفسير الاخر والذي اخترناه في محله هذا يجب ان ندخل لك المحل اخترنا انه لا هذا يصحح اصلا صح ما يصح عن لا هذا حتى هذا المعنى ما قبلنا إنما هذا نحن الأشخاص الأولى الثلاثة ابن أبي عماري وصفوان بن يحيى والبزنطي إنما قبل إنما صححنا من يرون عنه لا بهذه قاعدة هذه القاعدة أبطلناها كما أن السيد الخوي راجعوا بحث السيد الخوي الجزء الأول من رجاله مفصلا باحث هذا ومبطل أصلاً مبطل هذا القاعد يتصر ما يصح عنه يقول مو هذا معنى معنى أنه إذن من قبلهم ما بحاجة إلى هذا هذا راجع كتاب السيد الخوي وأحنا مباحثينه في أبحاثنا القديمة لكن هناك قاعدة أخرى غير هذه هذه القاعدة الأخرى أيضاً السيد الخوي مناقش بها لكن أحنا قبلنا القاعدة وهي أن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثق هذه القاعدة أخرى هذه القاعدة خبق أفروف تصحح. تصحح حفصة بنسوقة بس لم يكن بن بنسوقة هو بحث ذات سماءة هل بيتوثيق له هل بيتوثيق لا حتى إذا ما بيتوثيق هذا يوثق لكن الكلام في القصيد من المنذل القسين من المنذل أنا أكتب أنا له على رفقة على كل حال يقول يجيء للرجل فيطلب العينة فاشتري له المتاع مرابحتا ثم ابيعه اياه ثم أشتريه منه هذا اشتريه يا ترى هذا سماعينه يعني هذا الشغل الثاني اسمعينه ابيعه اياه ثم أشتريه منه او لا الشغل الاولى لانه هو قوله أشتري له المتع مرابحة، فيصير العين هنا معناها عين العين المعنى في الرواة اللي قلنا. أيا كان، ثم أشتري منه مكاني قال الشاهد على كلام الإمام، قال إن كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبيع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتري فلا بأس. هذه يعني فصل الإمام يقول إذا هو بالخيار أنتها بالخيار ما لكم لا بأس هذه رغم أنها هي من روايات العينة نحن استثنيناها من بحثنا يعني لم نجعل هذا شاهدا ذلك الاحتمال أن المقصود بذلك ان لا تتحقق أن لا يتحقق ربا غير قاعدة لا تج توجي... لا تستوجبه قبل ما قبل ما ت... شنو كانت العبارة لا تستوجبه قبل لا قبل أن تستوجبه. احنا كان حديثنا في قاعدة لا توجبه قبل أن تستوجبه. وكنا نريد أن نوضح أن رواية إنما يحل الكلام ويحرم الكلام من هالروايات. روايات لا توجبها قبل أن تستوجبها. هذه هذه الرواية احتمال أنهم ينظر إلى نكتة أخرى. نكتة أنها ان هذه ربا يعني إن تقاولتما تقاولا قطعيا إلزاميا أنه هذا آه... يبيع يبيع المتاع منك بسعر غالي. مؤجلان ثم يشتريه بسعر رخيص هذا صار ربا هذا وراجع في الحقيقة الى الربا والحيله في القرض الربوي غير مقولة باحتمال ان مقصود الامام هذا فالمسألة مسألة ابطال القرض الربوي او, او ابطال الحيله التي تصفح القرض الرابوي فيخذ الله قلت إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسدون الراوي يقول للإمام يقول هذول اللي يصلون في المسجد مع أئمتهم كأنما كان الأئمة عادة ذاك الوقت من السنة الشيعة ما معلوم أنه كانوا يمتهم طريقا يصيروا أئمة مساجد يقول إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسدون ويقولون إن جاء به بعدش أشهر صلح يعني هذول هم كأنما مثل إحنا هم يريدون أن يفككوا بين البيع والشراء حتى ليس الربا حتى لنسير الى رباويه ف تعبيقا هي التفكيك يقول انه إلى بعد اشهر اجي انت انت بعت هذا الزولي له بسعر غالي ورحت على شغلك بعد اشهر اجيت اشتريت منه بسعر رخيص هذا يصير لانه واضح ان البيع والشراء ما مرتبط احدهم ما بالاخر فالقضية مو قضية ربويه يصلح إن جاء به بعد أشهر يصلح قال عليه السلام إنما هذا تقديم وتأخير الإمام يقول لا المهين أن يكون البيع والشراء أحدهما ما مرتبط بالآخر ويكفي في هذا أن يكون أنت بالخيار إن شئت لن تبيع ذلك بالخيار إن شاء إشتري وإن شاء لم يشتري ها هذا كافي بس كم شهر يصير فاصل وما يصير فاصل هذا تقديم وتأخير ما أراه هذا جواب الإمام سلام الله في شنو؟ القارض يعني أنها حتمت فيها أن أدري حسب المعنى لا لا لا أنا أدري أنه وارد في القارض راوي أنا هذا واضح أدري ما أقول حسب المعنى لكن أقول يا ترى ال الحيله الربويه باطله هذا, هذا الحادث الربويه بلا شك انا ما اقول يحتمل معنيين معناها واحد الحيله الربويه بلا شك لكن الامام حينما منع سلام الله عليه قال لا يصير يعني يجب ان يكون كل منكما بالخيار ان شاء فعل وان شاء لم يفعل هل هذا بنكته ان الحيله الربويه باطله او لا فلتكن الحيله الربويه صحيحه لكن ذيك المشكلة مشكلة أنه لا توجبه قبل أن تستوجبه هذا هذا اللي أنا أقوله والله واضح أنه بالنسبة على الطيلة طويلة ربعوية هذا واضح خب عند إذن ذاك قال أهل المسجد هالشكل يقولون يقولون خلوه فاصل فبعد شهور كم شهر كأنما هالشكل اللي تصورون أنه إذا صار فاصل فالشراء ما يرتبط بالبيع فما قوة العلاويه الامام يقول لا ليس في مساله مساله السماء المساله مساله انه ان كان كل منكما بالخيار اذا الشراء ما مرتبط بالبيع فما قوة العلاويه واذا لا مو بالخيار الشراء مرتبط بالبيع فاقوى العلاويه سواء صار فصلت فصلا زمانيا بينهما او لا انما إنما هذا تقديم تأخير هذا مفاد الرواية إذن هذه الرواية بالذات نحن لا نجعله كشاهد وعلى أي حال هالشواهد اللي ذكرناها كانت مجرد استناس وتوضيح وإلا كما قلنا اصلا رواية إنما يحل الكلام ويحرم الكلام هي واضحه مو فقط هل مو هل وإنما كل الرواية من نرها واضح أن هذه الرواية من روايات المراضحة أو من روايات العينة بذلك المعنى فيجب أن نرى أنه هل أن هذا شاهد على بطلان المعاطات وأنه لا بد من من أن يكون البيع بالعقد اللفظي أو لا يجب أن نرى هذا طبعاً قبل ما قبل ما نشرع في ذلك هم نكمل الحديث بشيء ثم نشرع في ذلك إن شاء الله الشيء اللي نكمل الحديث به هي هو التعرف للروايات بس فيه إنما يحرم الكلام إنما يحلل ال... يحلل الكلام بي. بس انه ما يحرم الكلام أنا ما ابي الشيخ صاحب الوسائل لماذا استشهد بتلك الروايه الشيخ صاحب الوسائل رحمه الله افتاء لقبلان المعاطات مستشهدا بالروايه إنما ما يحرم الكلام وجعته وما استشهد بروايات إنما ما يحرم الكلام كانه هاكر يفكر كان يفكر أنه احنا مسالتنا مساله التحليل مو مسألة التحليل يعني نشوف ان, إن المعاطاة تحلل المال او ما تحلل مسألة هذه فروايات يحرم الكلام ما مثل تنفعني مثلا فاستشهد فقط بتلك يبدو هكذا والله العالم على كل حال روايات يحرم الكلام انا انضيكم مصدره حتى تراجعوا وحتى نبحث غدا ان شاء الله وبعد ذلك نعود الى ان هو اصل الروايه سواء انما يحرم الكلام او روايه انما يحلل الكلام ما يحرم الكلام هل يمكن ان نستفيد من بطلان البيع العقد بطلان البيع المعاطه او لا هذا يتأجل الامر ان شاء الله اما مصدر الروايات روايات اللي ليبيه فقط يحرم يحلل ما بي مصدر الروايات المجلد التاسع عشر هذه الروايه كلها كانت من المجلد الثامن عشر لكن روايه إنما يحرم الكلام هي روايتين يحرمون كلام أو ثلاثة يحرمون روايات هو روايات يحرمون من هو هو هو يحرمون كلام هو هو مصدرها أعرض مصدرها من ال من الوسائل المجلد التاسع عشر حسب طبعة آل البيت باب ثمانية من المزارع والمصافات الحديث الرابع والعاشر والسادس الرابع والسادس والعاشر هذا المصدر أنتم طالعوها حتى غداً هم نبحث الروايات ثم نعود إن شاء الله إلى أصل مبحث إنما يحل الكلام ويحرم الكلام.